كين واحد في بي اس باقي لا كتشي لا كان تيدير الفلاش واحد اللي 2 لا ماشي الكومباتيبيليتي لا لا شي نورمال مو انت بي اس ما تبقى تشري لي فهم شيء جو غالي نسيت شو جو جديد جو درهم 500 درهم 700 درهم وش أهم ما غاديش فهمشي أهم شيء قديم قدي وش تكون فلاش لي واحد فلاش تلعب لي جو ديال ولا ولا فيها فهمتي دابا القديم دابا لي جوج جداد فهمتي خاصهم يكونوا فلاج جديد اللي ميمكنش يلعبك فلاج جديد ديال اللي ميمكنش يلعبك هاد لي جداد بحال مثلا هادشي ديال الفوتبول وفهمتي لي جوج جداد اللي خارجين شوية دابا ولكن كاين المهم هاد ليامات كيقولوا ان شي فلاج جديد غادي يخرج وكاين واحد البياسا اللي تيقول لها تجي بريك 2 تتبعها حتى هي كدير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 ا المهم فول اتش دي يعني تتلعب لي جو فول اتش وفيها طروه دي وفيها حتى تتلعب بالبي اس موف جايه باش القدي الحركات تنس قصرت اني سبحان الله كاين شي حاجه انا دابا خدام واش فلاش اوفيسيه ها هو مصايبين وليدي اه هاه مصايبين أنت إذا بلوبتر وما لي وما لمساعدين واحد لما كانش غادي يجي قصحة قد يشقدش يليجو مع هذا اللي شدي ليجو اللي من اليو سي سي ال يمكن شينيو شي سيندرهام ولا ميو سبين درهام ايه عرفت هذه الكارت غرافيك اخويا سوفانسيت ولكن مع ذلك انا دوسل كارت غرافيك مجهدين لقع لف ان فيديا جيفوس ولف ال العطيئي وشامشي ولكن بيسي يعرف عمشي صراحة حشان ايه مجرد وشامشي من الاحسن تاخد بي اس طرو حتى الكني دي جولي ما تلقى مش بيسي. حل الانشارشد اذا ما بغيت لعب الانشارشد انشارشد درام ما غاتيش تلقى في البيسي واش فهمش انشارشد درام فهمش حشي كار ما تلقىش في اليكس بوكس حشي كار دي البي اس طروة فهمش؟ هادي شو تلقى واخد قولي ببي اسي وهذه ما خدمش ديكتش ٦٨٨٥٠ عرفتها ولكن ما فهمش ارام زيانة ركي لا أبدك شي مزيانة بالنسبة لك ده بي بي بلك مزيانة ولكن اتجرب البي اس طروة Wacha, wow, wow.